ونصح ا ل أ م ه فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد أ ن ز ل في محكم التنزيل بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم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 وفي دفع ما يكرهه الحق هذا معنى الجهاد معنى الجهاد ل غ ة وبمعناه الواسع اما معناه الاصطلاحي الشرعي فهو القتال والعون فيه لقد اتفق ا ل ا ئ م ة ا ل ا ر ب ع ة على ان الجهاد هو القتال هذا هو التعريف الاصطلاعي الشرعي للجهاد عند الفقهاء الاربعه و ام هو القتال وقد توسع ا ل ح ن ف ي ة قليلا فقالوا الجهاد هو ا ل د ع و ة الى الله وقتال من رفض هذه ا ل د ع و ة فالجهاد بمعناه الاصطلاحي هو القتال اما بمعناه اللغوي فهو اوسع بكثير فهو يتناول مجاهده النفس مجاهده الهوى الصراع مع الشيطان الصراع مع ا ل غ ف ل ة من اجل ايقاظ القلب من نومه والذين يرددون حديثا ضعيفا او موضوعا رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فهذا لم يقله و رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ينقله بعض السلف عن بعض التابعين عن رجل يسمى ابراهيم بن عبله واما الذين ينقلونه كحديث فهم يروونه عن عيسى بن ابراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن اسلم والثلاثه ضعفاء فالحديث ضعيف باتفاق الفقهاء بل واه ومنكر والجهاد ا ل أ ك ب ر هو قتال ا ل أ ع د ا ء في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة والذين يقولون إ ن جهاد ا ل أ ع د ا ء هو جهاد أ ص غ ر هؤلاء لم يعرفوا أ ر ض النزال ولم يدركوا رهبات القتال والذين يعيشون تحت أ ز ي ز الرصاص ودوي المدافع وقذائف الطائرات يدركون أن ه ذ ان هو الجهاد الأكبر أ القتال هو الجهاد ا ل أ ك ب ر ولذلك ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ي س أ ل كما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي أ ي ف ت ن الشهيد في قبره قال كفى ب ب ا ر ق ة السيوف فوق ر أ س ه ف ت ن ة أ ي يكفيه ما يعانيه من ا ل أ ه و ا ل وما يلاقيه من المصاعب في أ ر ض النزال حتى والله أ ع ل م بحكمته وهو أ ع د ل من أ ن يكرر عليه ا ل ع ق و ب ة مرتين أ ن يكرر عليه العذاب عذاب النزال وعذاب السؤال سؤال منكر ونكير وقد ثبت في الحديث الصحيح من ع د ة روايات في مسلم وغيره ان الذي يموت مرابطا يامن ف ت ن ة القبر ولكن الوصول الى هذه ا ل ق م ة لا بد له من الجهاد اليومي لا بد له من ترويض النفس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 فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في ا ل ت و ر ا ة والانجيل و ا ل ق ر آ ن ومن اوفى بعهده من الله لاحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين فمن ا ل ت و ب ة الى ا ل ع ب ا د ة الى الذكر الى ا ل ص ي ا م ثم بعد ذلك يصل إ ل ى ق م ة سلام ا ل إ س ل ا م وذروته وهو الجهاد في سبيل الله أ ي القتال في سبيل الله والله عز وجل وهو يتخذ الشهداء إ ن د م ا يتخذ ا ل أ ص ف ي ا ء ا ل أ ب ر ي ا ء ا ل أ ن ق ي ا ء ولذلك يقول الله عز وجل ولا تهنوا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 رب ا ل أ ر ض والسماء فلا ينتقي إ ل ا الذين يستحقون هذا المقام ولا يرتقي إ ل ي ه إ ل ا من يعلم السر و أ خ ف ى أ ن ه يستحق هذا المرتقى وله أ ن يصل هذه ا ل م ن ز ل ة بفضل من الله ومنا لكن كما قلت ل م ن ز ل ة القتال و ا ل ش ه ا د ة لا بد من ترويض النفس وتربيتها وتدريبها حتى تثبت على هذا الطريق الطويل ا ل ل ا ح ب الطريق ا ل ل ا ح ب الصعب ا ل م ل ي ء بالاشواق المتناثر حوله ا ل ع ش ل ا ء المفروش بالدماء لا بد لمن أ ر ا د أ ن يتقلب على ا ل ل ا ء و أ ن يسير فوق الاشواك أ ن يربي نفسه على تحمل المصاعب وعلى تكبد المشقات والنفس أ و ل العقبات في طريق هذا المرتقى وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول اعلم على ان النفس جبل عظيم يعترض السائرين الى الله عز و جل ولا يمكن ان تسير في هذا الطريق الا ان تتجاوز هذا الجبل العظيم وهذا ا ل م ر ت ق الصعب وهذا الجبل العظيم فيه ا و د ي ة و شعاب وفيه وهاد وعلى قمته يقف الشيطان يحذر من يحاول ان يصعد هذا المرتقى والنفس هذه لا بد من ان تعلوها حتى تصل إ ل ى طريق الله ا ل آ م ن طريق السلام إ ل ى الله إ ل ى دار السلام الى دار السلام التي ينورها وجه السلام سبحانه وتعالى ولذلك لابد ان نرتقي هذا الجبل وكلما حاول الانسان ان يصعد صاح به الشيطان وجذبه الهواء و ا ن ت ز ع ت ا ل ش ه و ة نوازع الخلود الى الارض اثقالها اكبالها قيودها كلها تريد ان تخلد به الى الارض ولو كان من اكبر العلماء فلا بد ان يجتذب نفسه وان ينتزع ذاته من هذه الجواذب ومن هذه القيود ومن هذه الاغلال حتى يصبحت يرتقي هذا المرتقى ف إ ذ ا وصل هذا المرتقى أ د ر ك الطريق ا ل آ م ن التي هي كما يقول عنها رب ا ل ع ز ة والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم فهو طريق منار مستقيم آ م ن سلم بعد أ ن يتجاوز ا ل م ر ح ل ة العظمى و ا ل ع ق ب ة الكبرى وهي ع ق ب ة النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء وللنفس عوامل ك ث ي ر ة النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء عوامل ك ث ي ر ة تساعدها لكي تشد صاحبها إ ل ى ا ل أ ر ض ولا تطئ منها الجا وعلى ر أ س ه ا الجا والجهل ب ؤ ر ة منتنه تشد كل ذي هوى إ ل ى عفنها فيغرق في وحلها ويغوص في نتنها والجهل من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب التي تعيق السير إ ل ى الله عز وجل وتعيق ج ل و هذه ا ل أ ق د ا م ان تنشط من عقالها وهذه الروح ان تخف من اصدادها والجهل اذا نزل بصاحبه قد يكذب الشمس ولو ر آ ه ا في ر ا ب ع ة النهار قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ولو أ ن ن ا نزلنا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كبلا ما كانوا ل ي ؤ م ن و ا إ ل ا أ ن يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون لو كلمهم الموتى وجاء الملائكه وجاءت الوحوش كلها وكلمتهم ما كانوا ليؤمنوا بسبب الجهل ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون والجهل هو ا ل ت ع ا م ليس ق ل ة ا ل م ع ر ف ة الجهل هو عدم العلم والعالم بالله هو الذي ي خ ش ا ه ويتقي ه امن هو قانت آ ن ا ء الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب فالقانت القائم الراجي ل ج ن ة ربه الخاشي من عذابه وناره هذا هو العالم وليس العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم ب ك ث ر ة ا ل ر و ا ي ة إ ن م ا العلم ا ل خ ش ي ة الا ترى معي قول يوسف عليه السلام و إ ل ا تصرف عني كيدهن اصب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين فيوسف عليه السلام يعرف أ ن الزنا ف ا ح ش ة و م و ب ق ة و ك ب ي ر ة ولكن هذه ا ل م ع ر ف ة لا ت ن ف ي الجهل إ ن وقع فيها وولغ و إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن أ ي أ م ل إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين ولذلك فالجهل من أ ك ب ر العقبات ع م ا م صعود هذا الجبل المسمى بالنفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء ولذلك قال سيدنا موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ي أ م ر قومه أ ن يذبحوا ب ق ر ة قالوا أ ت ت خ ذ ن ا هزوا لم يقل أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الساخرين قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين ل أ ن الجهل أ ع ظ م بلاء من الساخر والجهل بالله هو سبب ا ل س خ ر ي ة وهو سبب ا ل ه ز الجهل بالله وعدم تقديره وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شيء فعدم تقدير الله وعدم إ ج ل ا ل ه هو الجهل بالله عز وجل و ا ل م ع ر ف ة لا تنافي الجهل فقد تلتقي ا ل م ع ر ف ة والجهل معا العلم هو الذي يضاد الجهل والعلم هو الخشيه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 لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ ي ف ر ح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من ا ل ح ي ا ة الدنيا يعلمون أ ص ر ا ر ا ل ذ ر ة ودوران الالكترونات والمناطيد ا ل ف ض ا ئ ي ة والمراكب ا ل ه و ا ئ ي ة والسفن ا ل ح ر ب ي ة والطائرات ا ل ن ف ا ث ة يعرفون هذا ولكنهم عن ا ل ا خ ر ة هم غافلون فلذلك فهم لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم عن ا ل ا خ ر ة هم غافلون ولذلك قال العلماء لا يهزا و او لا يمزح ب ا ل ق ر آ ن الا فاتح فاستعمال ايات ا ل ق ر آ ن للمزاح و ا ل ت س ل ي ه فسك على قول اكثر العلماء وكفر على قول بعضهم ولذلك ان الذين يضعون امامهم ن ا ئ د ة طعام من الرز واللحم ثم يتقدم واحد منهم ل ل أ ك ل ونسفنا ي ق و و ل الجبال نسف هذا فسك على قول جمهور العلماء كفر على قول بعضهم لم تجد م ا د ة ل ل س خ ر ي ة إ ل ا كلام الله عز وجل قل اذ الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فانتبهوا الى هذه ا ل ق ض ي ة ولا تتخذوا ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة و ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة م ا د ة د س م ة لتسليه المجالس و أ ن س ا ل م ع ا ل س لا بد أ ن تنتبهوا وان تجلوا الله فهو عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يرى من صد قومه من الانعكاسات على قلبه الكبير ما يفتته أ ل م ا على مصيرهم وما يذيبه حزنا وهو يرى الطريق الذي يسيرون فيه يقول له و إ ن كان كبر عليك إ ع ر ا ض ه م ف إ ن استطعت أ ن ت ت غ ي ا نفقا في الارض أ و سلم ا في السماء ف ت أ ت ي ه م ب آ ي ة ثم يقول ولكن أ ك ث ر ه م فلا تكونن من الجاهلين فلا ولو شاء الله و إ ن كانت ب ر ا عليك إ ع ر ا ض ه م ف إ ن استطعت أ ن ت ت غ ي ا نفقا في الارض أ و سلما في السماء ف ت أ ت ي ه م بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين والسبب والجهل والكلام فيه طويل ومن أ ح س ن العلاج للجهلاء ا ل إ ع ر ا ض عنهم ل أ ن ك إ ن ناقشتهم غلبوك و إ ن غلبتهم أ ب غ ض و ك ولن يعترفوا لك بحق ف أ ع ر ض عنه ف أ ع ر ض عمن ن تولى عن ذكرنا أ ع ر ض عنه واصفح الصفح الجميل أ ع ر ض عنه لا تناقشهم ل أ ن النقاش ة يزيدهم انتفاخا وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناقشت جاهلا إ ل ا غلبني وما ناقشت عالما إ ل ا غلبت ما ناقشت ا ج ه لان إلا ل غ ب ي لأن الجاهل قد ينكر كما كنا ضوء الشمس في رابعه النهار وضوء القمر بدرا ولذلك دعوا الجهلاء يموتون ان تركتموهم ويحيون ان ناقشتموهم فلعلهم ي ر ت ب ع و ن بالاعراض عنهم ويعرفون مقامهم بالصد وبالترفع عن مناقشتهم هذا اذا ت أ ك د لديك أ ن ه جاهل صائب هوى لا يريد أ ن يعترف بحق ولا يريد أ ن يتبع يقينا والسبب الثاني هو ا ل غ ف ل ة السبب ا ل أ و ل هو الجاهل والسبب الثاني هو ا ل غ ف ل ة و ا ل غ ف ل ة تودي بصاحبها إ ل ى النار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 ب ا ل أ م ر الفصل وبالقول الجد وليس ب ا ل ه د ل ت أ ت ي إ ل ي ه تحدثه عن معارك يتعرض فيها ا ل إ س ل ا م للزوال أ و الدوام تحدثه عن حرب ضروس ط ا ئ ن ة تطحن البشر كما تطحن الرحى الحب وهو ل ا ه م غافل و أ ك ث ر ما يقابلك ب ا ب ت س ا م ة ص ف ر ا و ي ة أ و يقول لك يسمعنا عن هؤلاء أ ن ه م يفعلون كذا وكذا ليس عندي وقت أ ن أ س ت م ع حديث هؤلاء ا ل ق و م لاهيه قلوبهم و أ س ر ا ل ن ج و ى ا ق ت ر ب للناس ش س ا ب ه م وهم في غفله معرضون ما ي أ ت ي م ن ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون إ ن ه مشغول بلعب الورق. إنه مشغول بأنواع الفواكه و والوان المرطبات و أ ن ت ت أ ت ي إ ل ي ه لتنغص عليه ه ولتشده ا و قليلا ً من غفلته التي تغمره من اخمص قدمه الى ق م ة ر أ س ه تريد ان تشده قليلا عن الورق الذي يلعب وعن الدنيا التي بها يلهو وعن حياته الذي اتخذها لهوا ولعبا وغرته ا ل ح ي ا ة الدنيا فهو ليس عنده من الوقت ان يضيع من وقته ل ح ظ ة و ا ح د ة ا ل ا س ت م ا ع لقول يفيده في دنياه و في اخرى ولذلك قالوا عن بيكاسو هذا الرسام العالمي أ و الفنان العالمي قالوا له كم تنام في اليوم قال أ ر ب ع ساعات قالوا له أ ر ب ع ساعات التكثيف قال تريدون مني أ ن أ ن ا م ثماني ساعات ف أ ض ي ع ثلث حياتي في النوم متى يمكن أ ن أ ش ب ع ملذاتي و أ ش ب ع نهني وغرائزي فلا أ ن ا م إ ل ا أ ر ب ع ساعات من ا ل أ و ل ى بهذا رب العالمين أ ن تقوم بين يديه او سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تقتفي خطاه و ت ت د ع أ ث ر ه في السراء والضراء في الليل المظلم وفي النهار ا ل م ج م س أ م أ و ل ئ ك الذين يستكبرون أ ن يضيعوا ث م ا ن ساعات في نومهم حتى لا تضيع عليهم ملذاتهم وشهواتهم ولذلك أ م ر ن ا ان نقاطع هؤلاء لا ان نقاطعهم بكلامنا فنحن نعطيهم شيئا من ابتسامتنا شيئا من حسن أ خ ل ا ق ن ا و معاملاتنا لكن لا نضيع وقتنا مع هؤلاء ولا نتلقى من هؤلاء يا ج ر ى ولا تطع ولا تطع واللا ن ا ه ي والنهي للتحريم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا لان اتباع الهوى مع ا ل غ ف ل ة لا بد الا ان يؤدي الى شتات ا ل ع م ر والى انصراط عقد الناس و إ ل ى ضياع ا ل آ ر ا ء ا ل س ل ي م ة و إ ل ى غياب الحجج ا ل م ن ط ق ي ة ا ل م ع ق و ل ة ل د ى ا ل سبب الشر في العرض ولذلك يقول الله عز وجل ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا والسبب الثالث الذي يقوي هذه النفس ا ل أ م ه ا ر بالسوء عليك ويصعب م ر ت ق ي ت ه ا ويحمز قممها ويجعل الصعود شاقا الهوى الجهل ثم ا ل غ ف ل ة ثم الهوى والهوى ميل النفس إ ل ى الشهوه والحق عكس الهوى والله هو الحق و خ ل ق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق و ل و ا ت ب ع الحق أ هو هم ل ف س د ت السماوات و ا ل أ ر ض ومن فين بل ا ت ن ا و ل ك ن بل أ ت ي ن ا هم ب ذ ك ر هم فهم عن ذ ك ر هم م ع ر ض و ن ف ا ل ح ق ي ق ا ب ل ه ا ل ه و ى و ا ل ه و ى ي ل ا ز م ه ا ل ظ ل م ولا تت و ي ل ا ز م ه بلال يا د ا و د إ ن ا ج ع ل ن ا ك خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض لتحكم بين الناس يا د ا و د إ ن ا ج ع ل ن ا ك خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض فلا تتبع ا ل ه و ى ف ي ض ل ك عن س ب ي ل ا ل ل الذين يضلون ه إن عن سبيل ا ل ل ه ل ه م عذاب ش د ي د بما نسوا يوم ا ل ع ا ب و ا ل ه و ى قلنا يلازمه الضلال والهوى يلازمه الظلم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين ب ا ل ق ص د شهداء لله ولو على أ ن ف س ك م أ و الوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن ثم يقول الله عز وجل فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فالهوى يجانب العدل والحق يلازمه العدل دائما ولذلك سمي الهوى هوى ل أ ن ه يهوي بصاحبه والهوي هو السقوط من العلو إلى السفل الى س ف ل ل إ ا ل ع ت ا ق ولذلك فصاحب الهوى هو الذي يسفل ويهوي مع اهوائه وغفلته وجهله الى اسفل سافلين في هذه الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة حيث تهوي روحه الى سجين وقد ي ت ع ا ض م الهوى في النفس حتى يصبح صاحبه لا يعصيه في منكر يراه أو, في ما او ولا يطيعه في معروف يستيقنه بل قد يتعاظم الهوى في النفس فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا واذا ر أ و ك ان يتخذونك الا ه ز و ا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا أ ن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا ا ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه ه و ى أ ف أ ن ت تكون عليه وكيلا أ م تحسبوا ان اكثرهم يسمعون أ و يعقلون إ ن هم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا والهوى هو الذي يخلد بصاحبه إ ل ى ا ل أ ر ض وهو الذي ينزل العلماء من م ن ز ل ة دون م ن ز ل ة النبيين م ن ز ل ة تصل إ ل ى م ر ت ب ة الصديقين إ ل ى م ن ز ل ة الكلب واتل عليهم نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها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 ويا له من تشبيه وتصوير بالغ رائع بكلام رب ا ل ع ز ة سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وقد جاء في التفاسير أن, نز... ان هذه ان صاحب هذه ا ل ا ي ة رجل من بني اسرائيل يسمى ف ا ل عام بن باعوراء كان مستجاب ا ل د ع و ة وعندما جاء ج ي س موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا له قومه ادعو على موسى فاستجاب لهم طمعا في دنياهم فاندلع لسانه على صدره وانسلخ من آ ي ا ت الله و أ ص ب ح كالكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه ي ل ه والسبب الرابع الذي يجعل النفس تتمرد هو ا ل ش ه و ة و ا ل ش ه و ة نزوع النفس الى ما تريد و اول الشهوات العلو في الارض الذي يجعل الحق باطلا و الباطل حقا و الذين يريدون العلو في الارض لا يدخلون ا ل ج ن ة تلك الدار ا ل ا خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين والكلام في هذا الموضوع يطول ونرجو الله عز وجل أ ن يهبنا ب ر ك ة وقت و ف ر ص ة لقاء فنفصل في هذه المواضيع ونشرح في هذه ا ل أ م و ر أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة جاءنا بالامس نبا استشهاد اخ من اخواننا وهو ابو ع ق ب ة التونسي وهذا الاخ عرفته عن كثب وعشت معه ف ت ر ة خ ا ص ة في رمضان المنصرم هذا وهو الشهيد الرابع الخامس ر ا ا ب ع ل عشر من إ خ و ا ن ن ا العرب الذين مضوا من خلال هذا المكتب إ ل ى الله عز وجل ولقد ر أ ي ت وتيقنت أ ن الله يتخذ شهداء والطابع العام للشهداء شيء واحد و ص ف ة م م ي ز ة هي س ل ا م ة الصدر اولا ب ا ل ن س ب ة للمسلمين وعدم اللغو و ك ث ر ة الفعل لقد استشهد ابو ع ق ب ة في رمضان قبل امس و استشهد عبد الرحمن المصري البنا في رمضان ومن قبلهم استشهد عبد الوهاب و سعود البحري و أ ب و ح م ز ة و أ ب و عثمان كل الذين ع ر ب ت ه م تجمعهم هذه ا ل ص ف ة ا ل م م ي ز ة س ل ا م ة ا ل ط و ي ة و إ خ ل ا ص يجعله يكبت اللسان ويطلق ا ل أ ر ك ا ن ب ا ل أ ف ع ا ل لا يتكلم ولا أ ذ ك ر أ ن ي سمعت له ك ل م ة خلال شهر رمضان لا اذكر اني سمعت له ك ل م ة و ا ح د ة بنفسه يقوم بعمله ومن قبله عبد الرحمن كذلك صامت ولكنه صامت لو تكلم لفظ النار والدماء قل لمن عاب صمته خلق الحزم أ ب ك م ا هؤلاء الناس الذين يتخذهم الله عز وجل أ د ر ك ت أ ن ا ل ج ن ة ليست متاعا زهيدا يستامه المفلسون وليست عرضا زائلا رخيصا يشتريه الناس ب ا ل ن س ي ئ ة إ ن م ا ا ل ج ن ة لها ثمنها و أ و ل ا ل أ ث م ا ن س ل ا م ة الصدر وحفظ اللسان و خ ا ص ة على المسلمين و إ ن كنت أ ن س ى فلا انسى كذلك اخانا الحبيب الذي جاءنا خبر استشهاده من بنشير حافظ ا ل ق ر آ ن الذي طالما ردد هذا المركز صدى طلاوته في شهر رمضان الماضي ولقد كان يتلو فتنطلق له القلوب نديه ك أ ن ه ا تتلقى ا ل ق ر آ ن نازلا من السماء غطا طريا صوت جميل ووجه مشرك جميل ولسان قصير إ ل ا عن كلام الخير وباع طويل إ ل ا عن فعل الشر هؤلاء ا ل ا خ و ة ا ل ث ل ا ث ة الذين استشهدوا خلال ج ه ر وكما قلت لكم سمتهم ا ل ع ا م ة س ل ا م ة الصدر وحفظ اللسان عن اخوانه المسلمين ما سمعت من احدهم على ك ث ر ة ما خ ا ل ط ه م ك ل م ة و ا ح د ة يلوك بها لحما أ و ينتهش بها عرضا أ و ينال بها أ خ ا من إ خ و ا ن ه فمن أ ر ا د ا ل ج ن ة فعليه ب س ل ا م ة الصدر وعليه بقصر اللسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد ث ل ا ث ة أ ي ا م يطلع عليكم رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة وهو في ب ع ض الروايات سعد بن أ ب ي وقاص ويتبعه أ ح د أ ب ن ا ء ا ل ص ح ا ب ة وينام عنده ل ي ل ة أ و ليلتين ويشاهد عباداته قال والله إ ن رسول الله لا يكذب على ثلاث يقول يطلع عليكم رجل من اهل ا ل ج ن ة فتطلع ولم أ ر في عبادتك ز ي ا د ة ولا في تهجدك طولا قال يا أ خ ي ليس عندي فضل ع ب ا د ة و إ ن م ا لا أ ب ي ت وفي صدري شيء على أ ح د من المسلمين ف ي ا أ ي ه ا ا ل خ و ة أ س ل م و ا ل ط و ي ة و أ خ ل ص ا ل ن ي ة و أ ح س ن ا ل ظ ن ب ا ل ب ر ي ة ت د خ ل ا ل ج ن ة ا ل ع ا ل ي ة يا أ ي ه ا ا ل خ و ة ا ل ج ن ة لا ب د ل ه ا من عمل لا ب د ل ه ا من عمل والجهاد في أ ع ل ا ه ا ولكن الجهاد بدون ت ر ب ي ة نفس وبدون ترويض روح وبدون ارتباط بالله قد تكون ا ل ن ت ي ج ة مشكوك فيها إ ن لم يتدارك رب ا ل ع ز ة برحمته ويناله برضاه وفضله فيا أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب هؤلاء إ خ و ا ن ك الذين مضوا على الطريق وكل واحد يرى ابا عاصم يدرك أ ن ه شهيد قبل أ ن يستشهد إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين إ ن إ ش ر ا ق ة النور لا تفارق وجهه و إ ن ا ل ا ب ت س ا م ة ا ل م خ ل ص ة لا تفارق شفتيه وان الوضوع واللمعان لا يفارق محياه حافظ ق ر آ ن ثبت أ ك ث ر شاب من إ خ و ا ن ن ا منذ أ ن عرفه أ ح م د شامسعود اتخذه له خليلا ومستشارا في الحل والترحال وفي, وفي السفر و ا ل ا ق ا م ة وهو له قريب ومن قلبه حبيب ويوم ويحدثنا من دوبهم انه راى في ا ل م ن ا م ل ي ل ة استشهد ا ه انه يستشهد وفي الصباح قام الى م ل ا ب س ه فوزعها وقال انا اودعكم هذا اليوم لاني اليوم ساستشهد وهجموا على معسكر من معسكرات العدو في انداراب وكان هو الشهيد الخامس الذي يسقط بعد ا ر ب ع ة من اخوانه الشهداء الاطاليين واما اخونا ابو ع ق ب ة فقد استشهد بالامس الاول من جراء قصف طائرات على م ن ط ق ة شناري في م ن ط ق ة ك ن د ه ا ر وهي الان تشهد قصفا مروعا وضربا شديدا لا يكاد يمل ولا يكل من ضرب الابرياء وتمزيق المجاهدين لاتباع الشهداء ل ل ر ق ب السائرين في منازل ا ل م دارجين على في اي طريق اياك نعبد واياك نستعين وكلما جاءنا خبر شهيد استصغر نفسي واحتقرها واقول لو كنا قد وصلنا الى م ر ت ب ة نستحق بها م ن ز ل ة ا ل ش ه ا د ة فان الله عز وجل اكرم الاكرمين فسيمن علينا ولكننا دون ذلك ونرجو الله أ ن لا يحرمنا من بلوغها في عملنا في الدنيا و أ ن ت يختم لنا ب ا ل ش ه ا د ة حيث يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واما الاخ عبد الرحمن البنا فهو مهندس جيولوجي وقد ذهب الى لندن ليواصل دراسته العليا ثم قطع دراسته وعاد ل ي أ خ ذ مكانه في الركب الذي يقوده الصالحون على, على اقدام ع على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ل ي أ خ ذ مكانه في ركب الجهاد كنت, كنت تجلس معه طويلا فتتمنى ان تسمع منه ك ل م ة فاذا سئل تبدى, علم تبدى كلامه عن رجل يعرف في العلم الشرعي ويلتزم الحق ويسير على خ د ا ه فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و الزموا الزموا الطريق وكما قال وكما جاء في الاثر يا ح ا ر ث ة قد عرفت فالزم قد عرفتم الطريق طريق الجهاد ف ا ل ز م و ا عرفتم طريق الله فاتبعوه يا هذا يا اخي يا مجاهد يا مهاجر يا مرابط قد عرفت فالزم قد عرفت فالزم قد عرفت فالزم ا ل أ خ أ ب و ع ق ب ة هو من تونس و ا ل أ خ أ ب و عاصم من العراق و ا ل أ خ عبد الرحمن البناء من مصر ش ه ا د ة ع م ل ي ة أ ن الجهاد ليس قتال قوم إ ن م ا هو جهاد إ س ل ا م ي عالمي تخط تاريخه دماء المسلمين من كل فج وصوب ومن كل حجب و ن ا ح ي ة هذه الدماء تشهد في التاريخ وللمسلمين ت ا ر ي خ و ل ل أ ن دين الله عز وجل ليس حكرا على قوم وليس محصورا في ب ق ع ة إ ن م ا الخير في كل مكان و أ ه ل الخير متناثرون في شتى بقاع ا ل أ ر ض ويحتاجون الى من يحركهم ويفجر طاقات الخير في اعماقهم ويخرج نبع البر من اعماق قلوبهم يا ايها ا ل ا خ و ة هذه ش ه ا د ة حق ان هذا الجهاد ان شاء الله جهاد اسلامي وقد كان لاخواننا الافغان فضل ا ل ص ب ق فيه فنرجو الله عز وجل ان ي ز ي ه م عنا خير الجزاء وكذلك ونحن قادمون اليكم مررنا على مسجد يقام فيه ت أ ب ي ن شهداء ث م ا ن ي ة جاء خبرهم من بغمان وعلى ر أ س ه م القائد فاروق الذي اذل الله روسيا على يده في اطراف كابولا وبغمان وقد قضى على كثير من الروس ش ي و ا ل بنفسه وقد قتل كما قالوا اربعين روسيا وهو رغم ان مقتله الاخير كان بعد ان حاصر رصدا للروس ورفض الا ان يقضي عليه وابادهم ثم تقدم على مركزه في على بعد خمس كيلومترات من اطراف ك ا ب ل وقالت روسيا لابد من الاتيان ب ر أ س فاروق مهما كان وجاءت ا ل ق و ة وحاصرت مركزه وتخلى عنه الكثير وقيل له انسحب وانحز الى فئه او تحرف الى قتال قال لن اخرج من هذا المركز إ ل ا على أ ي د ي الرجال محمولا وبقي يقاتل حتى هزم الروس ولكن قبل أ ن يهزموا بعشر دقائق كان أ ح د الروس قد وصل على بعد ع ش ر ة أ م ت ا ر منه و أ ل ق ى عليه ق ن ب ل ة وقتله ب ا ل ق ن ب ل ة ثم تقدموا وعادوا إلى المركز عاد الروس الى م ر الروس ك ز عاد ل إ المركز ل ي أ خ ذ و ا ر أ س فاروق وقد لبس الله عليهم واشتبهت عليهم ا ل ج ث ة وقطعوا ر أ س آ خ ر وحملوا ه م م ح ا ل ر أ س إ ل ى قائد الروس ليبشروه ولم يكن ذات ر أ س فاروق و ر أ س فاروق إ ن شاء الله ا ل آ ن يحظى عند ربه بنعيم مقيم في هذا القبر حيث إ ن شاء الله يفتح له سبعون ذراعا ونرجو الله ان يرى مقعده من ا ل ج ن ة كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد ونرجو الله لفاروق ولاخواننا ا ل ث ل ا ث ة ولاخواننا الافغان الشهداء جميعا والمعارك م ل ت ه ب ة الان في كل مكان والشهداء في كل يوم يتساقطون و ن ي ض م خ أ ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن بالعبق الطيب و ب الشذى ا ل أ ر ي ج الذي تعبك رائحته ا ل ز ك ي ة في أ ن و ث الطيبين و يشتمها المخلصون و الصادقون و نرجو الله عز و جل أ ن يلحقنا بهؤلاء جميعا في جنات النعيم مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أ و ل ئ ك رفيقا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 اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على أ ن ف س ن ا وعلى الجهل والهواء وعلى ا ل غ ف ل ة والظلم الذي في أ ن ف س ن ا اللهم اعنا على النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء اللهم اجعل نفوسنا م ط م ئ ن ة اللهم انزل ا ل س ك ي ن ة على قلوبنا اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن و ا ل ب بين قلوبهم واصح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي فلسطين وفي الفلبين وفي الصومال وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ارفع رايه ة دولة الإسلام القرآن واجعلنا القرآن ا ل ل وحكم من جنود م الاسلام ح ن وامتنا ا سعداء شهداء واحشرنا مع ن ن ب ي ي و ل والشهداء والصالحين ص د ي ي ق ن و ح ن أ و ئ ك ر ف ي ق ا ل ح د عباد بالعد لله العالمين الله إن الله والإحسان رب يأمر إن وايتاء ذي ا ل ق ر ب ا ء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه ة ا ل ل أكبر الله أكبر أشهد أن رسول الله لا إله إلا الله الله الصلاة الفلاح إله على على أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على 「どうもありがとうございました」 م غ س و ع ل ي ه م و ا ل ن ا س م ر ب ك ا ل أ ع ل ى ا ل ذ ي خ ل ق ف س و ى و ا ل ذ ي قدر ف ه د س و ا ل ذ ي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء أ ح و ى س ن ق ر ه ك فلا تنسى الا ما شاء الله إ ن ه يعلم ا ل ج ه ر وما يخفى ونيسرك ل ي س ر ى فذكر إ ن نفعت الذكرى ي ذ ك ر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبري ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا